بوك واحد وثلاثون واحد وثلاثون ريستوراندا، <تصفيق> اتو في المطعم، ثلاثة في المطعم، ثلاثة بير <تصفيق> من فضلك واحد مقبلات من فضلك واحد مقابلات. من فضلك واحد سلطة. من فضلك واحد سلطة. من فضلك واحد شربة. من فضلك واحد شوربة. بيرتعطلة من فضلك الحلوة. من فضلك الحلوة. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. من فضلك واحد آيس كريم مع veya من فضلك فواكه أو جبنة. من فضلك فواكه او جبنه كاهvaltı yapmak istiyoruz من فضلك نريد ان نفطر من فضلك نريد ان نفطر öğle yemeği istiyoruz من فضلك نريد ان نتغذى من فضلك نريد أن نتغدى أكşam yemeği من فضلك نريد أن نتعشى. من فضلك نريد أن نتعشى. ماذا تريد حضرتك للفطور؟ ماذا تريد حضرتك للفطور؟ Marmelat ve ballı خبز حمام صامولي. مع المربى والعسل. خبز حمام مع المربى والعسل. سوسيس ليفاينر لتاست. خبز توست مع سجق وجبنة. خبز تاست مع سجق وجبنة. بيضة مسلوقة. بيضة مسلوقة. بiryada يُمُرْتَة. عيون. بيضة عيون. بِرْوَمْلَت. أوملت. أوملت. لطفاً من فضلك واحد زبادي آخر. من فضلك واحد زبادي آخر. لطفاً بِرَازْدَهَا من فضلك أيضا ملح وفلفل. من فضلك أيضا ملح وفلفل. لطفاً بيردك سوداها. من فضلك كباية ماء أخرى. من فضلك كباية ماء أخرى.